صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قد ننتقل إلى شروط المتعاقدين قال الشيخ الاعظم رحمه الله عليه في المكاسب المشهور كما عن الدروس والكفاجة بطلان عقد الصبي بل عن الاجماع الإجماع عليه وإن أجاز الولي يعني حتى لو كان بالغنية في الغنية هي الشكل ابن زهري الله وظهما تدعو للإجماع أنه الصبي حتى إذا باع بإجازة الولي هذه إجازة مو مقصودة المصطلح باب الفبول انه بعدين الولي بعدين يجمعوا هذا المقصود انما مقصود الاذن يعني حتى لو اذنه الولي بيعه باطل فهذا هذه فكرة كانت قديما وهي عمل هي واضح من صوخي عنها الفكره لا اظن انني لدينا من يقول به من المخطين المتأثرين هل الفكر اللي يسموها بفكرة أن الصبي مسلوب العدارة عبارته كلا عدار وفي كنز العرفان نثبت عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا وظاهره إصطار الشيخ الأنصاري وظاهره إرادة التعميم لصورة ابن الولي يعني شبيه بي الشيخ أن هذا هم يقول مثل ما يقوله صاحب الغنيا يعني حتى مع ابن الولي أصلا عبارته كالعدم وعن التذكرة للمرحوم العلامة رحمه الله أن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره وبصيته وإيصال الهلية وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك يعني على خلاف في إذنه في الدخول هذا بعد هالعبارة دلالة على مسألة أنه مسلوب العبارة مبيه أنا لا أريد أن أدخل وأخوذ بحث أن الصبي ليس مسلوب العبارة وأن هذه الإجماعات إجماعات الغنية وأمثالها إجماعات نعلم وقد يربناها قيمتها في كثير من الموارئ فإن هذا أصبح لدى المحققين المتأثرين قاطبة شبه واضحات المسلمات أنه ليس أفضل مسألة سلب العبار ماكو فقد أشير إشارة مثل الإشارة أشير الى نكتة وهي ان قوله سبحانه وتعالى وابتلوا ليتاما حتى اذا بلغوا النكاح الى اخره هذا واضح في انه ليس مذلوب العبارة لانه هو ابتلوا ليتاما فسنو معنى يعني امتحنوهم يعني شنو امتحنوهم يعني ورطوهم في بيوع في تجارة حتى إذا بلغوا النكاح في أول بلوغهم للنكاح شوفوا أنه الى رشيد بعد تسلموا امواله خب فلولا أنه ليس مسلوب العبارة كيف يورطوهم في البيوع طبعا يورطوهم في البيوع فالتجارات مع اشراف الولي صح يعني انا ما اقصد ما المناقشه في كونه محجورا محجوراً ولهذا حينما يبيع أو يشتري باشراف الولي او باذن الولي يعني هو محجور لا اناقش الحادث ف الدليل على الحاج سنبحثه إن شاء الله ولكن مسألة مسلوب العبارة ما تنسدم أبدا مع قوله تعالى ابتدوهم ابتدوه يعني خدوهم يبيعون يشترون يتجرون لكن خب بإشعار العليم هل اشاره كافيه بالنسبة لهذا البحث ولا اريد ان أدخل هذا البحث وانما اريد ان ادخل بحث اصل الحاجز هل انه محجور وتزوم هناك روايات كثيره اعطت بعض الصلاحيات بالأطفال ومن أسنان مختلفة من العمر حتى العتق أظن في بعض الروايات وارد أنه حق العتق اذا يريد يعتق عبدا له في التدبير وارد في وصية وارد وفي كثير الأمور كثير من الأمور وارد على اختلاف في الروايات في سنه الاب من, من اي سنة يكون معزوما باي حدود هذا اختلاف الكلام هنا هل هذه الروايات استثناءات وعلى العموم يؤمن بالحج إلا ما خرج بالدليل او أنه لا لا يعني بس يكون مميز يعني مميز اقصد مميز يعني ليس سفيها يكون مميز في المعاملات تصح كل معاملاته وهل امثله اللي وردات اذا كان سنه مثلا عشر سنين جاده وصيته او ما شابه هذه الروايات لا تشير الى مصاديق مصادق في هذه المصادر عادة في كذا من السن يخصر له الرشد بقدر المعاملات اللي أشير إليها في الروايه والمقياس العام هذا حينما يكون رشيدا حتى إلى الصبي بعد مبالغ بقدر رشده يكون مطلق على الاعلان خليت صرف حتى في, أموال في كل اموالي كل أمواله انزلت في التجاره خليتك انزل بشتى البيع على الشرائع خلي هل هاتنا أولى القاعده العامه الحاج وخرج ما خرج بالدليل هذا هو موضوع البحث افتكر ان عمده الدليل على الحاجر هي اول التي اللي اشرنا عليها وكله لي تراما. ابتلي اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اذن قبل بلوغ النكاح وقبل الرشد لا يدفع اليهم أموالهم وكل ما ورد في الروايات في الدكتور الافساد حسنا امله الدليل افشكر هي هذه على أن الصبيب ممسلوب الغراء ممسلو أن الصبيب محجور محجور عليه على كلام طويل عريض مفصل بين أصحاب تستطيع أن تراجعوا الكتب المفصلة حول أن هذه الآية هل تدول أو لا تدول؟ على حاجة او انا الخذ الكلام في ذلك وانتو علماء الامة طالعوا الكتب المفصلة انا اقول ان في كلمة حتى المحتملات اللي ذكروها في كلمة حتى والنقدر من ضيفة صدجة عرفية المقدار الذي المحتملات اللي نقدر نقول انها عرفية ثلاثة وارثلوا لي طاما حتى إذا بلغ النكاح أولها أن حتى للغاية للنهاية غاية يعني نهاية ليس غاية مؤقصة غاية, غاية يعني نهاية للنهاية وابتلوا اليتاما إلى الشوكت إلى الشوكت تبتلوهم وتجربوهم وتمتحنوهم حتى إذا عانسوا منهم رشدا وك وبعد ذلك إذا من أرشل تتعملوا يقول حتى إذا بلغ النكاح هاي نهاية. فقبل البلوغ نحضروه إلا ما يعطيون بيع وشراب عنوان ابتلاء وعنوان تجربة ولكنهم نحضروه والحاج تنتهي بالبروغ إن كانوا راشدين حتى للغاية الإحسام الثاني أن يكون حتى للتعليل أو هم سميه بالمعنى الاخر من للغاية يعني العلل الغائيه أن يكون حتى للتعليل ابتليهم ليش, ليش ابتليهم لماذا العلل هذه حتى إذا نفسهم من الرشدان بعد بلوغ المكاح فتفعوا لهم أنواع بعد بعض من الحاج هذا الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث حتى الابتداء ابتداء ميتانا يجربوهن انتحريهن بعد ميب يبتدئ حتى إذا بلغوا النكاح و... فإن أرسوا من بشنا فتعوا لهم أموالهم, أموالهم للإطلاع يبدو أنه على كل المحتملات الثلاثة يبدو أن ديارة الآية تكون مع ذلك شيئا ما ندقق في الموضوع اولا يعني اااا اولا ندقق في ان هل يمكن تعيين وحدها واحد من الاحتمالات او ما يمكن الاحتمالات قائمه ما يمكن تعيين واحد منها ثانيا ندقق انه ومنها الاحتمالات هل على كل الاحتمالات اللف رائيه اولى فلو فرضنا اننا ماجل ابن يعيل واحد من الاحتمالات و ولم تتم والدلاله تمت على بعض الاحتمالات ولم تتم على بعض اذا je hebt het over de eerste regel van de aarde. Aan de andere kant, de laatste regel van de van de انا لم اجد ما نستطيع ان نجعل قريمة واضحة على تعيين واحد من هالاحتمالات اراها كلها عرفية انا اراها كلها عرفية لاستمعها فقط الشيء الذي يمكن ان يذكر لتعيين واحد من الاحتمالات هو التفتيش في القران الكريم في نظائر هذا يعني حتى اذا ربتم إذا كما ذكر حتى اذا ادنى يكون قائل اننا حينما نفحص القران الكريم نرى ان هذا التعبير هذا في غايه الفكر الفحص في القرآن، فلم أجد تكرر هذا التعبير في القرآن، إلا في نقطة قرآنية واحدة كل هذا التعبير مرتين في ذات المقطع. هذا أنا ما لقيت، والنقطة ما يلي. الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا, إذا جاءوها فتحت ابوابها وقال له مخذلتها ألم ياتكم رسل منكم يثنى عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قاضي بله ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ويندخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثلا متكبرين وشيء الذي نتقل ونبغي إلى الجنة في الجنة حتى إذا جعوها هنا مرة ثانية في نفس المقصر حتى إذا جعوها وفتحت أبوابها وقال لهم سازنتها سلام عليكم قدتم فاتخذوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا بعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجل العاملين وترى الملائكة حافية من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق بقينا الحمد لله رب العالمين هذا خل ندقق في المورد الثاني في المرة الثانية مال مال الجنة والشكل الذين اتقوا ربهم الى الجنة ثم ندققها في المورد الاول مال جهنم في المورد الثاني أفتكر أنه واضح أن حتى هنا للغاية لا للتعليل ولا للابتداء وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ذمراً هذا إذا يعني نقي نهاية سوقهم إلى أن نهاية سوقهم هذا إلى أن إلى بعض الجنة إلى أن فتحت لهم أبوابه. والتعليل خاص. والتعليل ما معناه وفي الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا ياوها وفتحت ابوابها هذا هذا تعليل من تقون الى الجنه هذا لا معناه في هو في الجنه بعد تعليل افرضوا لو, لو كان يقول حتى يفرحوا الى هذا التعليل فيه الى الجنه حتى يفرحوا اما اذا فيه الى الجنه بعد حتى يفتح لهم ابوابهم هم بعد سيقوا الى الجنه تعليل على المعنى اما الابتداء نقدر نحمل حتى هنا على الابتداء لا يعني خلاف الظاهر لا يعني خلاف الظاهر كل شيء محتل خلاف الظاهر نقدر نحمل حتى على الابتداء لأن حتى إذا كان للابتداء يجب أن يكون على جملة تامة يعني لو كان قوله وشيخ الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاؤوها لو كان جائل حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها لو ما كان بيواو. لو كان يقول حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها كان ممكن أن يكون حتى من الابتداء يعني يعني حتى دخل على جمله بيه يعني هذه إذا به شاطه به جزاهه مثلا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لكن التعبير ما أجهل شكل التعبير اجمع الواو حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وانا ارأت كل الاية الى اخر السورة لانيظة ارى انه هل يأتي على كلاما تاما في حد ذاته حتى نقول هذا حتى للابتداء رأيت لا كلها بواو حتى نعطوه بواو فخرجوا جوهرها وفتحت أبوابها وقال لهم خادمتها سلام عليكم تجدن فتح الخلوة قال وقال الحمد لله الذي فتحنا وعده وأورثنا الأرض نتبع من الجنة حيث نشاء فنعم أجل عامل وترى الملائكة هم وحاطفين من حول العرش يسبحون بحملا ربهم وقال هم ووقال بينهم بالحق وأجل الحمد لله رب العالمين وهذا حتى للابتداء على شنو دخل واحد من الذين لم يروا كان نجر وفزوا غي غياب بالأخير وغيل لواو لم الحمد لله رب العالمين يعني حتى إذا ما جاءوا واو كذا حتى إذا جاءوا واو كذا صرا كذا صرا كذا صرا ااا بلى بيا الحمد لله رب العالمين خوف يمكن يكون حتى الاتلاع، لكن موش كلها بالوعوب. إذن هذه جملة ناقصة مرتبطة بما قبل يعني حتى للغاية. لا بعد للغاية مع جواب اللي هو للغاية يعني متعلق بما قبل بعض بعد. قد تكون غارفية مو معلوم قد تكون غارفية خب هذا بالنسبة للآية الثانية بالنسبة للآية الاولى يعني ما الجهانة أنا في كتابتي كما كتبت ما كنت أرغب أن أبدأ بي قصة جهنم فأولا كتبت آيات جهنم، بعدين لديت آيات جهنم لكن هنا أنا من قرأة كيف تكتب القرآن؟ كون بترتيب القرآن كون أذكر بعض القرآن هم فرفع الأولا ذكر موضوع جهنم بالنسبة للآلة الأولى مجد احتمالان احتمال الغالي موجود، احتمال الابتراء موجود، احتمال التعليم موجود، وثيق الذين كفروا إلى جهنم ذمرا حتى إذا احتمال الغالي موجود، يعني ثيق. الى مجيء جهنم هذا احتمال وارد احتمال هم وارد لأنه اهنان صفتا العبس ليس بواو وانما جنة طامة الذين كفروا الى جهنم جمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها ما قولوا وفتحت ابوابها الثلاث آيات الجنة حتى إذا جاءواها ففتحت أبوابها إنكما هنا ماو ما موجود حتى إذا جاءواها فتحت أبوابها وقال لهم خذناتها اذن هنا ممكن أن يكون للابتداء لكن للتعليم ده مثل ما قلنا فيه نسبة لآيات الجنة. للتعليل ما يستطيع لكن للابتداء أو للغاية ممكن أما الآية التي نحن بصددها وهي مال حتى إذا بلغوا النكاح فهذه الجلة بها تلسل حسم الله كلها كلها معقولة أن يكون للغاية وأن يكون لنا للتعليل وأن يكون حصى فغاية ما يمكن أن يفترض قرنه، بس كما ترون أنا أعتقد أنها قرنه ضعيفة. غاية ما يمكن أن يفترض قرنه على تعيين أنها لغاية. غاية ما يمكن أن يفترض أن يقال أن أننا لو حملنا. حملناها على معنى الغاية اتحدت اتحد اتخذ المعنى في كل الآيات الثلاثة في كل الآيات الثلاثة معنى الغاية في آيات حتى إذا ما جاءوا مال جهنة معقول في أعمال جنة هم معقول وفي آيات حتى إذا بلغ النكاح هم معقول هذا هو القاسم المشترك الذي ينزع وهذا التعبير ما في القران الا ثلاث مرات انا فحصت بس يجوز تفحصوا أنا اكون زاغ بصري قد يكون غفلت عن مورد ما ادري لكن انا فحصت ما لقيت غير هالموارد الثلاث المعنى الذي يمكن ان يكون قاسما مشتركا بينها هذا المعنى موضوع الغايه فلو قيل أن هذا قرينة على أن حتى الرغاية فهل مقدار أكثر من هذا أنا ما أقدر أخصر قرينة على هذا المعنى وعليه فعمل نبني على أن الاحتمالات ثلاثة في, في آيتنا يعني في حتى إلى بلغ النقاح الاحتمالات سترس اما انه حتى للغاية و انه للتعليل واما انها للابتداء فنضطر ان نبحث كل احتمال الاحتمال لكي نرى انه هل على بعض الاحتمالات يبطل الاستثناء او لا فلو فرضنا انه على بعض الاحتمالات يبطل الاستثناء تصبح الآية مجملة مدل على أن الصبي محدود. ولو فرضنا أنه على كل الاحتمالات يتم الإثنان لا تكون الآية واضحة ومبيلة الأمور وهذا ما نؤجله إلى غد إن شاء الله